و ج ب ل ا ك من الشيطان الرجيم ادع و ن ا سبيل ربك ب ا ل ح ا ل ن والنوعظه ع ح بالحكمة س ا ا ب ل ا ل ح س ا ب م ع ا ق ب ت م ربك بالحكمه والموعظه ا ل ح ا ل ة وكاد المبنى فيه Bye.、Uh、n -huh. إ ِ ن َّ الله ََّ مع ََ ا ل َّ ذ ِ ي د اتقوا َ الله الذي نقوم No. no. ذ ر ي ك ملحما و ََََ إِلَى بَنِي إِسْرَاهِلًا الْكِتَابِ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاهِلًا الْكِتَابِ ق ض ي ْ ن ا فِي فِي ث م ر د ن د ان ا ولانه ي المسجد كما دخلوا اول مره وليدبعوا ما علمت د ر وليجعل المسجد كما دخلوه اول مره وليتذكروا ما علوت تذكيرا I feel like I'm not going to be able to do that. م و ه ذ ا ا ل ق س ل ا لنفسك ر ي و م عليك حسن you م و س و ب ه ا ل ن و ب ل س ي للعلوم الاسلاميه おの手を握る手を握る手を握る手を握 you、oh, oh, oh, oh. موسوعه النابلسي ل م ا ل ا س ل ا م ي والله والله بسم الله الرحمن الرحيم و ب ا ل حدادنا و ب ا ل حسن الزلزال وما سنك الا مبشرا ونذيرا 私たちはこの辺りのお話を聞いています。私はこの辺のいています。私たちはこののお話はこのの私はこの辺りのお話を聞い ولكن هذا هو مسلم في المسجد المتطوع بهذه المشاهدات المتطوعيه التي تتطور بها المشاهدات المتطوعيه